وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرَةٌ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْزَلَ بِهِ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 وجود يوم إذ ناظر إلى ربها ناظر ووجود يوم إذ باصر دظن أن يفعل بها فاقر. كلا إذا بلغت الثراقة وقيل من راق وظن أن هو الفراق والتفت الساق بالساق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 أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخْيَ الْمَوْتَى